بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إرقة فاتحا قراني كرائنا اتثنين كراون سناد ركعة لمان دراك ست سورة وهي استدبلني فاتها بودن كراون قرا رسول ربيتي سورة هنا تدبلني قرؤن رسول ربي رادو فيجرا رسول ربي اكز كهجتان بعد فاتحه قراني ركعه اولى تي في ركعه لما تا كيستي قرانتي دبلنجو حديث ابي قتاده كيستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نون سلاتاني زهري في عسراء كيسستي ركعه أولى تلمان أولى سلاتان كيسستي فاتحا في سورة لما نقرأني آياتي رو غريغرين لغيف سني جدا ركعه أولا تني إلي السني ركعه لمتا فاتحا في قرآن اتدابلني أكوم ركعه سنتي عالمنا من قداما جدا مرد برحمة إساء ها قدو مالجدا فاتحا برتي رقع المان أولا كيساتي قرآن دبلو جدو علماء والقبين تقلين هنجرو وجر سلاة صلات ألفودني سلاة كيساتي كيساتو فاتحا برتي قرآن براء دبلني كرأوم برباكي سال آجر يو ألفودن الف ودني يو قبتنيس غدي قبتني قرانجهجو ايثات ركعه لماتا تي في تدراكي ستي وكسي قرامه ركعه سدف في تافرفف كي ستي امو صلاه افر صلاه يو فاتحة مقفة قرآني ديسا قرويو إتدبالي قرآ إرقون قبو الرجالان فاتحة مقفة قرآني ديسو نمني إمامة القو صلاة فجري كجمعة كي ستي سورة سجدات في سورة الإنسان قرآوا قبا حديث أبي هريرة كي ستي أبي هريرة ركجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام تنزيل صلاة فجري ك جمعة كي رسول ربي الف لام تنزيل سورة سجدة قرأ اقسم وهل على الإنسان قرأ حديث البخاري ومسلم وابن ماجه حديث ابن مسعود كطبراني وابن باسي رسول ربي قرأ وراتين سنقرأ عجل. سورة نملة وانت قرأون بربك كتاب سورة أنا كيف سوين أمة آدم جرا ويا جمع أقيني كرتي أه... تهي جرا ويا جمعا أنا كيف كيامان بون وأنا دددت جرا سبب كنا في سبب سجوداتي أتي في متي سجود أنت كيف نجرو تولى قلت يران دفته جرو وانت سورة نين قرأون بربك كتاب وايقول يا الجمعة يا من كبرت و خنثت و أشكيت ساتي دبتهم واي أقسم أума آدم فا كننتو دبتهم إنما هو سورة سجدة قبض القرآن فلما أني يو خنمني نمدوبان نابس تشويشته و ثاته سورة سجدة قبض في جنانين التينه التين قران التينيه التين قران نمت تشيش تكون سجود اباقو سجودا بؤ في من كنات وان تصوره لما انت نقرون برباك تيف غياق ياما ما ياد تشيس غياق ياما كانت غيا جمعاته عادم اللي بغيا جمعاء ومه بغيا جمعا كان ساعتين يوم من افيه خس رب ان كانت ماوات مجر سورة نملة قرأون وقناته وان في وانتهي يادا كيسودة جرو سجوني أجمع كسرفتملي كانهو أقسم الدام باسني سنين بيكون بربا كيسودة ربنا العالى وربنا برني إنه هفيدوا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله